صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم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 قالوا انا واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لو ورايتهم يصدون وهم مستكبرون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 فَصَدَّقَ وَأَكْمَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها, خالدين فيها وبئس فِيهَا المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وَمَنْ يُؤْمِن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين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 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا, واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 ولا إِسْنَمِ من الْمَحِيطِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِّي رُتَبَتُمْ فَعِدَتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرْ وَلَا إِلَمْ يَحْدُمُ وَأُولَاءَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيَّ ضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَى ذالِكَ أَمْرُ اللهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّونَ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ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 أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا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 وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ توبَا اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ بَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كن مسلمات مؤمنات قالتات تائبات, تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا, نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد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 السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 ما يمسكهن إلا الرحمن الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في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 وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِتَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحْمَانُ آمَنَ عليه وتوكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ارئيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بما